الإيمان بالرسل عليهم السلام جميعا فضلت الدكتور احمد بفضلت مرحبا حياك الله عزك الله مرحبا احنا سعداء جدا بوجودك معنا و... ربنا يبارك في حضرتك و بعلمك اليوم ان شاء الله فضلتك هتحدثنا عن الايمان بالرسل كاصل عظيم كذلك من أصول الإيمان بعد الحديث عن الإيمان بالله واليوم الاخر والملائكه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه أما بعد فان الايمان بالرسل من البشر عليهم الصلاه والسلام هو ضروره لازمة جازمه لا يمكن التجاوز عنها أو لا يمكن الاغضاء عن جزء منها نعم لا لانها لب الدين الالهي وقد اقترت حكمه الله عز وجل ان يبعث رسلا من الناس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 لعباده طوال التاريخ كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه من اين ياتي الرسول نعم هذا ياتي من الوحي الالهي الوحي الالهي هو الاعلام الالهي في خفاء للرسول نعم فهو رجل من البشر يعده الله تعالى اعدادا خاصا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 ولذلك النبوه هي هبه الهيه محض نعم الكفار نفسهم ارادوا ذلك ارادوا ان يقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم من باب المشكله أو المعانده وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل, على رجل من القريتين عظيم جعلوا الهيئه الاجتماعية او المنزله في الأحساب والأنساب جعلوها مؤهلات الرساله ولو ان انسانا كان من اعظم البيوت والملوك والرؤساء والاموال وما الى ذلك ثم تعبد الف سنه وتزهد في الدنيا وصام وصلى وتنسك ولبس المسوح لا يمكن ان يطمع في ان ياخذ النبوه الا هبة من الله سبحانه وتعالى نعم كان عندنا في زمان في في المنظومات في الازهر وليست نبوة مكتسبه وان رقى في الخير ارقى عقبه نعم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 والاستفاء هو اختيار صفو الشيء نعم. الشيء الصافي المصفى فيختار الله من يصل من ممن يعني علم بالامانه والصدق وطيب البيت الذي النشأ فيه ومجمله اشياء نعم. يحتاجها الرسول ولابد بد ان يتصف بالصدق والامانه والتبليغ والفطانه كما نعم. قال العلماء فكل هذه الصفات ضرورية للرساله فالرسول هب الرساله هبه من الله لما قالوا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رجل من مكه هو الوليد بن المغيره ورجل من الطائف وعروه بن مسعود كانوا يقولون هؤلاء رجال عقلاء في في, في الطائف أو مكه ولهم منزله اجتماعيه فكان اولى ان ينزل عليهم الوحي لا ينزل على محمد الفقير لا. الذي ليس له منزله اجتماعيه ولا زعامه وما الى ذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فانكر الله عليهم ذلك قال اه هم يخشون ربك اهم يخشون النبوه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الدنيا تقسم على أنماط تناسبها أما الرساله فلا تعطى إلا لمن أراد الله له وعلم أنه يستحقها واعده لذلك اعدادا كان الكفار يقولون ايضا لن نؤمن حتى لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول, رسول الله, الله. مثل فرد الله عليهم ردا بليغا في كلمات قال الله اعلم حيث, حيث يجعل, يجعل, رسالته. يجعل رسالته الله عز وجل لا يعطي هذه الرساله الا لمن اختاره اختيارا وصفاه اصفاءا واعده لهذا الامر العظيم اعدادا ليكون قدوه المنصوبه بين الناس في هذا الخلق الرضي ولذلك الرسل جميعا جاء في على لسانهم في القران قل لا اسالكم عليه اجرا <تصفيق> أنا لا أطلب منكم مالا ولا اشتل عليكم بالمال ولا ولا اخذ منكم جزاء البلاغ النبوه إنما انا عبد لله أقوم بهذا الحق الذي امرني الله به واصدع به بين انظهركم مهما اذيتوني كل الرسل قالوا ذلك وكانت النتيجه ان ان النبوه قرر انها هبه الهيهه لحظه وهي اعظم ما يعطى اعظم لو اعطى اعطي انسان ملك الارض جميعا ومال الدنيا جميعا واعطي من الحشم والخدم والقصور وما الى ذلك لا توازي درجه النبوه ولا لحظه واحدة ولذلك ما في جافه سوره يونس الايه الكريمة قل بفضل الله وبرحمته اللي هي النبوه فبذلك فليفرح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 مثل يوشع بن نون بعد موسى عليه الصلاة والسلام وهكذا هو من احفاد لكن يوسف عليه السلام لكن ارسال الرسل في العموم يدل على رحمة الله عز وجل بالعباد طبعا ليس الرحمه فقط وإنما هو ضروره فريضه لازمه هي غايه الرحمه نعم هي غايه الرحمة قل بفضل الله وبرحمته لكن هي قبل أن تكون رحمة هي ضرورة ضروره الحساب الله عز وجل كيف يحاسب الناس يوم القيامة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 قل فلله الحجه البالغه نعم. يعني يوم القيامة لو يا لو لم يبعث الله رسولا للناس لا قالت الناس جميعا يا رب لم ياتنا منك رسول لو ولو ارسلت الينا رسولا لا اطعنا واستمعنا فاذا يقيم عليهم الحجه لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل بعد الرسل نعم هل الحضاره فضله الدكتور تغني عن الرساله الالهيه باعتبار الحضاره يعني طور من اطوار الحياة في في البشر والله هذا سؤال في غايه الاهميه الحقيقه لان هذا يشكل تشويشا هائلا على الاذهان الحضارات البشرية تقوم في الأرض وخاصه هذه الحضاره التي زخرفت فيها الأرض زخفا هائلا واعطيت من اسباب التمكين مكنهم في الأرض ما لم نمكن لغيرهم مكنهم الله في الارض واعطاهم وفتح عليهم ابواب الصناعات والكشوف العلميه وما الى ذلك فتكون فتنه يستغني الناس بحضارتهم عن رسالات الرسل نعم فلما جاءتهم رسلهم <تصفيق> بالبينات هذا طوال التاريخ للاسف فلما دلوقتي. جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وهؤلاء قديما كان عندهم علم محدود ذا الوقت العلم اما الان العلم فتح ومن علامات القيامه ان يفتح العلم حتى يعلمه الحر والعبد والصغير والكبير والمراه والرجل ففتح العلم واصبح التعليم عام بين الناس واصبح ال... واصبح كشوفات من هنا وهناك ومقصورات و... و... و... ومختبرات ومعامل وكذا فاصبح الحياه اخذت الارض تماما كما قال الله بزخرفها وزينت فيودي هذا إلى فتنه نعم. نحن نقول ان كلما تقدمت الامه في الحضاره كلما كانت حاجتها إلى رساله الله أحوج نعم واشد وألزم عكس ما ي... ما تصورون يعني يوم يتصوروا انه اذا زادت الحضاره استغنى الناس عن الرسل لان الرسل كانهم لا يبعثون الا لفقراء الناس وإلى الدهماء من الامم والشعوب القرآن يقرر أن الحضاره كلما توغلت وامتدت وتقدمت كانت حاجتها إلى الرساله اشد والزم نعم. لماذا لأن الإنسان عادة إذا اذا تحضر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 ان الرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا الى امم في غايه الحضاره ما بعثوا الى امم متخلفه و, و, و, و فقط انما هم بعثوا للجميع لكن كانت الامم التي بعث لها الرسل في غايه الحضاره انظر الى الى سيدنا هود لما خاطب قومه العمالقه الجبارين وكانوا اضخم قوه في الارض في ذلك الوقت قال لهم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 واذا مجمصانع اللي هي الصناعه الان المصانع مساقط المياه والاماكن التي التي تزين باشياء تافهه الناس عاده تعكف على تمثال او تحفه فنيه كما يقولون فيشترونها بالاف وملايين وهي عبث من الضياع وقت فانت تتبنون كل ريح ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 سيدنا صالح لما جاء ماذا قال قال اتتركونا فيما هنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المشرفين زعماءهم المفسدين ياتون لهم بشرائع أو ببدع او بكذا يطيعونهم ولا تطيعوا أمر المشرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون فرد على صالح قال انما أنت من المسحرين ما أنت الا بشر مثلنا فاتي بايات ان كنت من الصادقين فاتاهم بالآية التي وقال هذه ناقه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم الى اش ما نعلم انهم عقروا الناقه فاجاهم العذاب القضيه اذا الامم التي بعث لها الرسل فرعون فرعون اللي كان يقول يقول اليس لي ملك مصر فمصر كانت في ذلك الوقت أم الحضاره اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون عنده قصور وعنده جنات وعنده انهار تجري من تحت القصور وال... فاذن وبعدين قال يا هامان ابن لي صرحا عنده قوه انشائيه ضخمة يا هامان ابن لي صرحا صرح عالي لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا وهو الكاذب الحقير فكانت النتيجه ان هذه الامم جاءتها الرسل فلو كانت الحضاره تغني لكان القرآن القران بهؤلاء انما للقران عنده ايه جاء بايه تقرر امرا خطيرا أن النبوة أو الرساله ضرورة لازمه للامم والشعوب جميعا حتى لو كانت الأرض مسكونه من ملائكه ملائكه ليسوا بشر البشر عادة بينهم صراع وخلاف ونزاع وقتال وانبحاد و... الى بعضهم فهم محتاجون الى رسال حتى لو كان الملائكه في الارض يمشون مطمئنين في سوره الاسراء قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه علي من, من, من السماء ملكا رسولا ملكا من جنسهم ورسولا لهم لماذا هم يمشون مطمئنين هنا مساله خطيرة جدا بعض الناس يقول لك ان احنا الان مهمتنا ان نصل بالدخل القومي الى مرحلة متقدمة ويعيش الناس في بحبوحه هذا ليس كافيا لان الذي خلقهم يريد ان يعبدهم على طريق الحق والصدق في الدنيا لكي يجازيهم في الاخره بالخير فلا يكفي من هذا ان نرفع الدخل فقط على اي اساس نرفع الدخل لابد ان يكون متوازنا مع دين الله سبحانه وتعالى لهذا لهذا لو كان في الأرض ملائكه على اخلاق حسنه ويمشون مطمئنين مسالمين وليس بينهم نزاع وليس في حاجه إلى رسول اجل من اجل ان يهديهم كل هذا كان لا بد ان نزل عليهم ملك لماذا لكي يعلمهم حقوق الله سبحانه وتعالى يعلمهم ما هو المطلوب منهم لله الوعد لو في الأرض ملائكه يمشون مطمئنين كيف يعبدون الله بالعقل فقط ما يصلح لا بد بالوحي نعم ملك من جنسهم رسولا لهم يقول لهم ان الله يامركم بكذا أن تفعلوا كذا وتفعلوا كذا وهكذا الإيمان الاجمالي والتفصيلي بالرسل اما الرسوله الرساله اذا هبه وهي ضرورة ضروره ربانية وضرورة بشرية لحياه الناس لإصلاح الدنيا والاخره جميعا هذا امر مفروغ منه ومسلم وينبغي أن نعلم أن هذا أصل لا يجوز التفريق بين أحد من الرسل لابد ان الايمان الاجمالي بالرسل كما قلنا في الملائكه الايمان الايمان نؤمن أن الله بعث رسلا كثيرين لا يحصون كثرة منهم من قصصنا عليك نعم ومنهم من لم نقصص عليك هل كثرتهم تدل على كثرة الامراض عند الناس كذلك على على كثرة...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 هذا يدل على انهم شعب كثير العصيان إنما بالنسبة للارض ليس هذا صحيحا لأن الامم كثيرة ويقول الله تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل امه رسولا وف... فالامم كثيرة انبسط يعني مثلا الله حدثنا بالانبياء الذين بعثوا في الجزيرة العربيه وما حولها في العراق في الشام في مصر في كل لكن أين الانبياء الذين بعثوا إلى الصين والى الهند والى الى آسيا قرت اشيا في في افريقيا لابد ان يكون بعث إلى كل أمة الرسول ما ترك الله امه ولا خلها بالرسول أبدا إنما يحتاج الناس إلى رسول لهدايتهم لذلك الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا نعم وبعث الرسل المبشرين ومنذرين في كل الامم فهذه الكثرة تدل على كثرة الامم فقط لكن بالنسبه لبني اسرائيل السؤال اللي انت سالته بني اسرائيل كثره الرسل فيهم تدل على كثرة المعاصي وعلى انهم شعب صلب الرقبه فاحتجوا الى رسول بعد رسول ونبي, نعم ونبي بعد النبي كثره العناد فاحتجوا الى الرسل المتتابعه حتى توقف هذا الانحراف فيهم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 وقبل محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم في وسط ف نعم كانت وسيطه لهذا فجاء إبراهيم عليه الصلاه والسلام وبعده اسحاق وبعد اسحاق يعقوب ثم يوسف عليه السلام ثم انبياء بني اسرائيل من موسى وعيسى ويحيى وزكريا وما إلى ذلك فهذه السلسلة من الانبياء لا. كل الانبياء بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من نسله سواء من ابناء اسحاق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 قضيه مهمه جدا وهي أن الرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا على أفضل واطيب الاخلاق ولم يدعوا لانفسهم قط خدهسه خاصه بهم ولم يدعوا ابدا أي الهيه او او لغير الله سبحانه وتعالى وإنما كانوا مثلا عليا لتفرير الوحدانيه والتوحيد في أرض الله عز وجل ولذلك المسيح عبد المسيح فهذه جنايه كبرى في التاريخ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 وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واشحاق ويعقوب والاصباط وما اتي موسى وعيسى وما اتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم اعجب من أجل ما جاء به الاسلام هو هذا ان نؤمن بالكتب السابقة جميعا ونؤمن بالانبياء السابقين جميعا ثم نصحح ما حرفه الناس مر رسالات هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاه والسلام نعم. هل ممكن في دقيقة ناخد لماذا ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم هل هناك سر ان تختم النبوات نعم <تصفيق> هناك سر تختم تختم النبوة. اولا هذه اراده الله عز وجل نعم. لانه استنفد بلاغ الناس يعني الرسل جاءت متتابعة الوفا بعد الوف فجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم في ختام الرسل ثم ترك النبوة ممدودة نعم النبوة لم تختم النبوة النبي مات نعم ولا والشخص الذات لا يبعث نبي بعد محمد لكن النبوة ممدودة النبوة ممدودة كبين شخص نعم النبوة ممدودة الى يوم القيامة حتى الحديث من قرأ القران نعم. فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير, غير أنه, انه لا يوحى اليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا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 war well, barakat <laughs>